يَنْفَعُونَكُمْ او يَضُرُّون قالوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ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 واغفر لي ابي انه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع عمل ولا بلون إِلَّا مَن أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ تُمْ تَعبدُون مدُون الل هلَل يَصُرُونَكُمْ أَوْ يَ تَصِرون فَكُبكِبُ فيِيهَاهُم وَالغَون وَجُنودُ إِبلِل سَجمَعون قالوا وَهُم فيِيهَا يَختَصمُون اللهَّه كُ لَفِي ضَلالِ مُبين إِذْنُ سَوكُم بِرَبِّ العالممين إِذْن سَكُم بِرَبِّ العالممين وَماَا أَضَلن إَِّمُجرمُون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 ربك له العزيز الرحيم